الحمد لله الذي فتح لعباده الأبواب وقبل التوبة ممن تاب والصلاة والسلام على من ظلل بالغمام والآل والأصحاب وبعد فهذا واللقاء الثاني في درس المقامات نسأل الله أن يبلغنا المقامات واتفقنا ان في عشر محاور هنشتغل فيها على طول بدون مقدمات من زي المرة اللي فاتت المحور الأول القاعدة والتأصيل قلنا المرة اللي فاتت أول قاعدة في وصولك إلى الله ابن أمرك على الصدق وإلا ردك الطريق ولو على طول يعني اللي عايز ربنا لازم يبقى صادق مش كذاب ماشي كده ما يبقاش ايه كذاب في ارادة الوصول الى الله تبارك وتعالى من اين تحب الله وتحب الناس اكثر من الله من اين تريد الانس بالله وانت تريد الانس بالناس وبالزوجة وبالاولاد وبالتجارة اكثر من انسك بالله يبا انت مش صادق فدي القاعدة الاولى وبينا الاوضاع بتاعتها القاعده الثانية الليلة سريعا بعد ما العبد يكون صادق في اتجاهه إلى الله رقم اتنين حاجة تانية اللي يعملها بعد ما يصدق النية والإخلاص التوبة من سائر الذنوب اللي ايه قوله التوبة من سائر الذنوب طالما عايز ربنا يبلازمتو ولا اعوذ ربنا وانا مش تايب وانا ملطخ باللنا فيه زي انا يعني منين عايز ربنا ومنين ما بتصليش ما بتحافظش على الفج بتضل بتكذب مقاطع الناس معاملتك هو كده انت تبقى عايز ربنا ازاي وتوصل لربنا ازاي يا جماعه طيب التوبه بنقول ايه تاني قاعده ايه التوبه من سائر الذنوب ليه بقى لاحظ بقى الكلام اللي جاي على طول لان من شان المريد شان المريد الى الله كشان المصلي فكما لا يجوز للمصلي أن يدخل صلاته بنجاسة كذلك لا, لا يجوز للمريد الذي يريد الوصول إلى الله أن يدخل بتعلقات أو نجاسة أو ما شابه ذلك ينفع اللي بيصلي يخش بنجاسه في الصلاة برضو اللي عايز يوصل لربنا ما ينفعش عنده أشياء من الجسام من ذنوب ومعاصي وواواوا واضح ولا مش واضح طيب ولذلك خد بلك بام اللي جاي في هذه القاعد سئل أحد العارفين ما أحب الأشياء لله؟ الله قال خمسة أشياء إيه هي البكاء على الذنوب وإصلاح العيوب وإزالة الرين من القلوب وإطاعة علام الغيوب والا تكون للهوى ركوب كم حاجة الوقت كده خمس إيه هي ها البكاء على الذنوب ها وإصلاح العيوب ويالت ها وإطاعة علام الغيوب ويرابع وإزالة الرين ها من القلوب الغل الحقد الحسد الظلم كل اللي على قلبك دازي شيله شيله عشان توصل والخمسة ولا تكون للهوى ركوب الهوى عايز يوديك لدهية ما تروحش وراء الهوى تتبع الهدى ولا تتبع الايه ولا تتبع الهوى اتوب من ايه اتوب من الات اتوب من الصغائر اللهم ارزقنا توبة الصغائر اتوب من الكبائر اتوب من خلاف الاولى أتوب من رؤية الحسنات اتوب من رؤية الحسنات حتى الحسنات بتاعتي بتوب ان انا شايف يعني شايف نفسي بصلي شايف نفسي كويس دي في حد ذاته محتاجة توبة لازم ما تشوفش نفسك خالص ولازم ما تشوفش حسنات لك خالص زي ما هنقول في ترجمة الحسن البصري في اخر الدرس اكتبوا الدعاء ده الذي يعلمنا ذلك الذي يعلمنا مسألة التوبة دعاء جميل يكتب بماء الذهب يبقى القاعدة بتقول ايه التوبة من ايه سائر الزنوب حاجة قبل ما اقول الدعاء عشان نختم خلاص القاعدة على وهكذا حاجة مهمة جدا مقام التوبة ده في كل مقام مقام التوبة في كل ايه مقام يعني انا عايز اوصل لربنا قدامي الطريق له مقامات أول مقام تاني مقام عشر مقام خمسمائة مقام التوبة تصاحب كل مقام التوبة ايه آه يعني اللي بيحب ربنا لازم يبقى ايه طيب لأنه ساعه ما يحب ربنا هيتوب من الحاجات اللي كان بيحبها ها؟ غير ربنا ساعه ما يكون خايف من ربنا يبدأ يتوب من الحاجات اللي كان متعلق بها وخايف بها اكتر من ربنا ساعه ما يعلم ساعه ما يخشى ساعه ما ينيب كل المقامات تصحبه ايه التوبة لذلك قالوا ان مقام التوبة ده يصحب كل المقامات في الوصول الى الله الدعاء بيقول ايه نعوذ بك يا ربي أن يكون أحد أسعد نول الدعاء وبعد كده اللي يكتب يكتبوا اللي مش يكتب يبقى آخر الدرس نوله عشان تصوير نعوذ بك يا ربي أن يكون أحد أسعد بما علمتني مني يعني ساعة يا رب ما تعلمني حاجة ايه يكون حد أنفع بيها مني انت علمتني الصلاة وقلت للناس صلوا ورجع الناس انتفعوا بالصلاة وانا ما انتفعتش بحاجة قلت للناس كويسين والناس بقوا كويسين ولا وانا اللي ما بيت ايه كويس يبقى بيقول نعوذ بك يا ربي ان يكون احد اسعد بما علمتني مني واعوذ بك ان اقول قولا فيه رضاك التمس به احدا سواك شوف الجمال ها واعوذ بك ان اقول ايه قولا فيه رضاك التمس إيه به أحدا سواك يعني الاسم بتراضي ربنا وانت اصلا ايه بتراضي الناس بتقول كلام حيل بس مش عشان ربنا عشان الناس وأعوذ بك أن أقول قولا فيه رضاك التمس به ايه أحدا سواك وأعوذ بك من فتنة القول كما أعوذ بك من فتنة العمل وأعوذ بك من التكلف ما لا أحسن وأعوذ بك من العجب مما أحسن الله أعوذ بك من التكلف ما لا أحسن يعني أعيش دور ان انا شيخ وأنا مش شيخ ولا حاج دور ان انا ورع ما باكلش الحرام وأنا باكل أعيش دور ان انا متواضع وأنا متكبر من جوة لو الناس تعرف فالحقيقة وأعوذ بك أن أتكلف ما لا أحسن هه؟ وإيه بقى واعوذ بك من العجب مما احسن وحتى اللي انا اجيده يا رب اوعى خليني اعجب به باللي انا اجيده يعني انا فعلا متواضع وانا صفتي دي مثلا يعني يا رب ما تخلنيش اه اعجب بهذا التواضع يعني الحاجة اللي انا مش بتاعتي ما تخلينيش اتكلفها اتكلف ان انا كويس وانا مش كويس واذا كنت كويس ما تخلينيش أعجب إن أنا إيه كويس ده كلام إيه ده بقى ده ده نور يبقى دي أول قاعدة إيه التانية قاعدة يبقى التوبة ما تقولوا بقى صح صحونا عشان إنتوا كده توبة من سائر الإيه من سائر الذنوب ده شأن المريد والذي يريد أن يصل الله بعد أن أخذ الصدق إيه باب ننقل على التانية الحكمة حكمة الليل. تلك عشرة ايه مم. كاملة اكتب بقى دي اياك والدعاوي اياك والدعاوي ولو كنت صادقا اياك والدعاوي قولوا صح صح بالله عليكم بالله عليكم ولا تقولوا لحسن انا كده حس ان انا من طرف واحد اياك والدعاوي ولو كنت صادقا ومن الأدب نفس الحكمة ومن الأدب أو الحكمة نفس ومن الأدب الفرار من دعوة مقام قبل بلوغه وبعد بلوغه يا ثاني إياك إيه؟ ها؟ إياك والدعاوي ولو كنت صادقا اوعى تدعي حاجة اوعى تدعي إنك بتصلي كويس إوعى تدعي إن معاملتك كويس ومن الأدب هنشرح بقى الكلام ده في تلات تعليقات عليه حلوة كده ومن الأدب إن أنت تعمل إيه أن تفر من دعوة مقام أنت مش فيه ولو كنت فيه اه؟ ولو كنت فيه تعمل ايه؟ اه أن تفر من مقام من قبل بلوغه وبعد إيه وبعد بلوغه فردنا أننا ما بقيمش الليل ما تدعيش بقى أننا بقيم الليل ها ماقولش بقى ده انا بصلي كل يوم بالليل انت ما بتصليش ولا حاجة انت هتكدب ولا ايه هتكدب على ربنا هتكدب على نفسك طب ربنا رزق قيام الليل وبقيت تصلي قيام الليل تعمل ايه ما تقولش او ايه تفر من دعوة حتى لو كنت في هذا الايه المقام يعني حتى لو كنت من القائمين بالليل اياك ان تدعي انك من ايه من الذين يقومون بالليل يبقى ايه بقى بتقول ايه اياك والدعاوي ها ولو كنت صادقا ومن الادب الفرار من بلوغ مقام قبل بلوغه وبعد ايه وبعد راحوا بقى عملوا بقى مثالين تلاتة يأكدوا الكلام ده عشان ننقل على التالت قالوا الدعاوي اصلا بتيجي من حاجة مصيبة ايه هي تشويش الاسرار وكثرة الاغترار اللي بيدعي ده يعني اللي بيدعي انه كويس عنده مشكله في السر جواه فالاسرار عنده مشوشه لانه لو عرف حقيقه نفسه عمره ايه ما يدعي ابدا وكثره الاغترار ما هو رايح الجامع رايح جاي رايح جاي رايح جاي بقاله سنتين ثلاثه على كده حصل ايه بقى حصل ايه غرور غرور الطاعة غرور العباده خلاص بقت كويس ده انا ملتحي بايلي عشرين سنة ده انا شيخ ده انا حفظ القرآن ده انا من, النا... ده أنا من الصف الاول واخد بالك فبيجي من الاغترار وتشويش الاسرار قالوا بقى ايه بقى الحته الجايه اكتبها بقى انت بتكتبش ليه العارف لا يرى لنفسه شيئا يدعي به العارف لا يرى ايه لنفسه شيئا يدعي به اللي بيعرف ربنا فعلا يا جماعة مش لاقي لنفسه حاجة يدعيه لا يقول أنا كويس ولا أنا بصلي ولا أنا بتحي ولا أنا ها؟ ما يلاقيش حاجة يقول لربنا سبحانه وتعالى طيب ولذلك برضو قالوا ايه تاني ثاني أبعد الناس عن الله من يدعي قربه وأقرب الناس من الله من يعترف ببعده ثاني أبعد الناس من الله من يدعي إيه قربه يقول لك أنا قريب من ربنا ده انت بعيد عن الرب لأنك لو قريب ما تقولش شيء أنا قريب خذ المفاجأة دي السير إلى الله له نهاية والسير في الله ليس له نهاية تاني هم السير إيه؟ إلى الله له نهاية والسير في الله ليس له نهاية سير إلى الله يعني رضاه سير إلى الله يعني ابتغاء مرضاتي رضا ربنا جائز يمكن تحصيله ينفع ربنا يرضى عنه فممكن اوصل لرضا ربنا لكن مقامات بقى الوصول نفسها الفعلية من طب ومن حب ومن صدق ومن عبادة ومن ومن ومن لها نهاية ملاش لقاش نهاية فالسير إلى الله له نهاية والسير ايه في الله ليس له نهاية طيب يبقى إياك والدعاوي ولو كنت إيه صادقا فمن الأدب ها الفرار من دعوة مقام قبل بلوغه وبعد, إيه وبعد بلوغه قالوا, إيه بقى قالوا إذا كان الصادقون يسألون عن صدقهم فكيف بالكذابين لما ربنا بيقول في صورة الأحزاب ها ليسأل الصادقين إيه بقى ده ايه بقى ليسأل الصادقين عن صدقهم يعني هيجيب الصادق ويقول له انت صادق ازاي اديني البرهان بتاع صدقك وهو ايه صادق وهو صادق اذا كان الصادقون يسألون عن صدقهم فكيف بالكذابين يتقال ايه بقى الصادق يعتلهم البرهان يبقى الكذاب يجيب برهان منين ده ما عندوش اصلا ايه برهان طيب ادعى احدهم العلم فسأله أحد الناس في مجلس العلم قال له قال أنا أعلم من في الأرض يلا زي, الخضر زي موسى معا أنا أعلم من في البدرشين. أنا أعلم من في المشعارفين فقال له من أطول الملائكة عمرا من إيه أطول الديني أطول الملائكة إيه عمرا ما عرفش والعرف هيجيب من إيه؟ طيب يبقى ايه خلصت اياك والدعاوي ولو كنت صادقا اه قولوا فمن الادب الفرار من دعوة مقام قبل بلوغه وبعد ايه وبعد بلوغه طيب ثلاثة سلوك اللي هي خلق وسلوك فاكرين سلوك المرة اللي فاتت ولا مش فاكرين ايه هو ها الشيخ والتلميذ يبقى ايه تلاميذها لانتأخرت النار يبقى لشيخ واحد هو مين هو رسول الله صلى الله عليه وسلم دي بنستفيد منها فأدى بأي درس للتلميذ بيتعدى على الشيخ عشان مش هو شيخ عشان هو بيتعدى عليه؟ على مجلس رسول الله لان اللي بيطلع من الشيخ مشكات النبوة والكتاب والسنة يبقى والشيخ لا يتجاوز ولا يطغى ولا يتكبر ولا ينتفخ لأنه في الآخر تلميذ لمين لرسول الله طيب صلى الله عليه وسلم لشيخ واحد هو رسول الله طيب خلق الليلة بقى صبرين عليه في الكلام ولا ما صبرين طيب بيقول لك ايه بقى سترك لأحوالك الحسنة ما أمكن من أخلاقهم رضوان الله عليهم جميعا أن يسطروا أحوالهم الحسنة ما أمكن يعني الواحد فيهم لو حصلت له كرامة ما, يقولش ما يقولهاش يعمل إيه يعمل إيه يسطرها على قد ما يقدر فكانوا بيسطروا أحوالهم اكتبوا قالوا كلما كتم أحواله يعني العبد كلما استنار قلبه كلما إيه ها كلما كتم أحواله كلما استنار قلبه أنا اديت لي واحد ألفين جنيه وفكت كربه خلصنا على كده شعب باكل شوية الألفين يطلعوا من قلبي وعد أتكلم بيهم مع ده ومع ده ومع ده ومع ده كلما كل كتم أحواله كلما استنار قلبه وكلما أفشاها كلما أظلم قلبه وكلما أفشاها كلما أظلم قلبه لأنه يبقى طمعان في ثناء الناس عليه أو ثناء المقربين فمش هيشبع فيضلم إيه قلبه وفرق بين من يتمنى أن يعمل عمل ثم ينزل تحت الأرض السابعة حتى لا يعلم به أحد وبين من يتمنى أن يعرف فضله كل من في الأرض فرق ولا مش فرق إيه؟ واحد بيعمل العمل ويعلم الناس القرآن ويتمنى انه ينزل تحت سابع أرض ومحدش يعرف انه ليه الفضل في دي واحد بيعمل العمل ويتمنى ان أهل الأرض كلهم يعرف انه عمل العمل ده فرق ولا مش فرق فرق ده فرق ايه ده طيب آه. وكان السلف رضوان الله عليه مجمعين بيعملوا ايه احيانا يحاضرون من الكتب ده مش حالي طبعا انا حالي هو الوضع الصحيح انه فعلا في حاجات محتاجة تتيري من الكراسة مش حفظة انما هم بقى كان حالهم كده كان السلف يحاضرون احيانا من كتب ايهاما للسامعين بعدم مقدرته على قراءة الكلام من ظهر الغيب ولو تكلم بما في قلبه لحمل علمه كل اهل الارض يعني كانوا بيعملوا حركة يقعد يشتغل من الكتاب والكراسه كأنه ما بيعرفش يقول ايه غيبي مع انك لو فتحت قلبه وطلعت العلم اللي عنده يحوي ها اهل الارض جميعا طب بيعمل الكلام ده ليه بيستر ايه بيستر ايه حاله ما صمم يدي الدرس غيبي والدرس اللي بعده غيبي والدرس اللي بعده غيبي والدرس اللي بعده غيبي فانت ايه النور ده ايه العلم ده ايه اللي فيه ده فهو الراجل بيقول لك انا ايه لا إن انا بتاع شويه غيبي وشويه ايه كراسه وحالي مستور بين الايه بين الاثنين يبقى سترك لأحوالك الحسنة إيه؟ ما أمكن ده دا دايما تعمل أنا عملت حركة زمان وإعطي فيها إيه هي كان يعني شاء ربنا أن يوفقني ان كل المية ما تكون قطعه وروح البيت بس كان الأول زمان أما كنت بحفظ بقى القرآن وشغل في أقرة تجزق في اليوم وخمس تجزق وعشر تجزق الله يرحم الوالد وكنت شغل صح يعني كاعدة كده بقى ربنا يتوب علينا ويغفر لنا طبعا الاحوال كانت يعني مشى شوي. فكانت كان النور لما يقطع كان البتاع المية لما تقطع ها? وخش البيت ها? افتح الحنفيه ايه? ها? تيجي المية. مرة واثنين وثلاثة خلاص عرف عني هذا الامر في البيت. لما فرحت راح ايه? راح الموضوع. فبقت كل ما خش والمية ده حتى المية لو موجودة افتح انا ايه? اه ليه? ما ينفعش يبقى كل ما سترك اترك لي احوالك الايه ما ايه ما امكن اللهم استر واجعل تحت الستر ما تحب فقد تستر على ما تكره مش بيقولوا كده اللهم ايه اللهم استر ها واجعل تحت الستر ما تحب فقد تستر على ما تكره يعني ايه يعني استورني بعمل صالح استورني وخلي تحت الستر ده عمل صالح لانك يا ما سطرت عليه على حاجات ما هي الصالح ده دعاء المخلصين طيب كلام حلو ننقل على الرابعة الرابعة مواقف ووقفات تحملونا, تحملونا. يهديكم ربنا ويهدينا ربنا المواقف والوقفات قلنا المرة اللي فاتت ان موضوع المواقف ده ممكن ناخد موقف مع آية يعني موقف عقلي موقف قلبي مش شرط موقف يعني حصل بين واحد والتاني موقف الروح سبحت في الآية العقل سبح في الآية القلب سبح في الآية فقال ايه فجالوا فيها موقف زي لقد كان ايه لكم في رسول الله أسوة حسنة اللي وجوه اللي بها تشرح الآية كما بينا ولن نعيد موقف النهاردة بقى وموقف الليلة مش موقف فايه ده موقف بين واحد وبين واحد فعلا حصل ومن خلاله تتعلم منه الكثير والكثير لقد كان في قصاصيم ايه عبره لاولي الألباب ايه هو الموقف دخل بعضهم على بشر الحارث في ليلة شديده البرد فوجده متعريا يعني يدوبك لابس اللي يستر عورته وبردان وب... وبينطفض من البرد فقال يا أبا نصر الرجل اللي دخل عليه ده فقال يا أبا نصر الناس يزيدون في الثياب وأنت تنقص من الثياب ده الناس بتعمل إيه الوقت؟ لو عايزك جيب بطنية تحطها فوق تجيب من البرد وأنت تنقص من الثياب تعمل الكلام ده؟ قال تذكرت الفقراء فاردت ان اواسيهم وليس معي شيء فقلت اشاركهم في البرد يا yeah. ردت ان اواسيهم hmm? وليس معي شيء عايز اديم حاجه وانا ايه ما معي قلت اعمل ايه في البرد اشوف اللي هم ايه بيشوفوه واتعب زي ما هم ايه واتعب زي ما هما بيتعب تعمل ايه من الموقف ده تعالى مرة بدل المحمر والمشمر في الغدا تغدى فول وطعميه بس مش عن بخل مش عن بخل وطلع اللي انت هتتغدى بيه المين؟ لله عشان تشعر بالفقير وتدل الفقير كان سيدنا يوسف يكثر من الصيام وهو على خزائن الارض فقيل له لما تكثر من الصيام قال حتى لا انسى الايه حتى لا انسى الجاع ماشي كده موقف نتعلم منه طيب تعلموا منه ايه قالوا بقى ثلاث تعليقات قال عبد الله بن المبارك سخاء النفس عما في ايدي الناس افضل من سخاء النفس بالبز دي جميلة دي سخاء النفس ايه عما في ايدي الناس افضل من سخاء النفس ايه بالبز ما تبصش لغيرك ده اكرم من انك تدي لغيرك عدم بصك لغيرك ده اكرم من انك تدي ايه لغيرك طيب قالوا ايضا النظر الى البخيل يقسي القلب النظر الى البخيل يعمل ايه يقسي القلب والعياذ بالله وليس السخي من انفق وطالع وفكر فيما انفق ولكن السخي من انفق واستحيا مما أنفق واستصغر ما أنفق ونسي ما أنفق ده الايه ده السخي واحد طلع مساعده الواحد عمال يفكر فيها ده مش سخي ولا كريم انما الكريم اللي يطلع وكانه ايه وكانه ما طلعش حاجه هذا سخي الايه سخي النفس وقالوا لكل شيء زكاه هذه اخر واحده في في دي لكل شيء زكاء لكل شيء ايه زكاء وزكاه الدار وجوده ايه ها حجره للضيافه هل اتاك حديث ضيف ابراهيم الايه المكرمين كويس كده وقال النبي محمد في الحديث الصحيح لا خير في من لا يضيف لا خير ايه في من لا يضيف يبقى بتقول يبقى, يبقى الموقف هو ينبني على الايه على مساله سخاء النفس واحتياجنا للسخاء ننقل طيب المقام بقى اللي هو مقصود الدرس ماشي صلوا على النبي باقي كام يا استاذ باقي كام المقام بقى كده كام حاجه واحد قاعده قلناها اثنين لا توبة ايه ما تركزوا القاعده ثانيه حاجه ايه الحكمه ثالث حاجه ايه السلوك رابع حاجه الموقف خمس حاجه المقام مقام الاول الذي يصعد به العبد الى الله وهو في كل مقام مقام التوبه والاستغفار ده مقام كبير جدا جدا لابعد حد ممكن الليله هنعرف التوبه فقط ونسبح بعد كده في التوبة ما شئنا إلى أن نقطع نهاية الكلام وفي الحقيقة سيبدأ الدرس بعد نهاية الدرس في الشيخ زمان كان بيعلمنا يقول ليه الدرس بيبدأ امتى بعد ما ينتهي الدرس مش ساعة إيه؟ مش ساعة الدرس ما ايه هي التوبة بس ناخد هي التوبة بس توبة والاستغفار الله مرزقنا التوبة والاستغفار اكتب دي علامة السعادة شيء وعلامة الشقاوة شيء إيه بأ علامة السعادة؟ علامة السعادة أن تطيع الله وتخاف أن تكون مردودة وعلامة الشقاوة أن تعصي الله وترجو أن تكون مقبولة ثاني علامة السعادة إيه؟ أن تطيع الله وتعمل ايه وتخشى ان تكون مردوده وعلامه الشقاوه ان تعصي الله وترجو ان تكون ايه مقبوله توبه الاتي نسرت حتى عشان ما نطولش الرجوع من المذموم شرعا الى المحمود شرعا هي دي يعني التوبه دي مش هوا توبه دي شرع اتوب من عدم صلاه الفجر الى ايه إلى صلاة الفجر مشاتوا من عدم صلاة الفجر إلى أننا مصمى الشفيفي واتمنى أننا صلي الفجر لا التوبة معناها الرجوع من المذموم شرعا إلى المحمود شرعا والتائبون هم يصحى العائدون من المعصية للطاعة ومن الغفلة للذكر ومن البعد للقرب ومن رأى ثاني ومن التائبون العائدون من المعصيه للطاعة للطاعه ومن الغفله للذكر ومن البعد للقرب يبقى لو انت غافل تبقى مش تائب لو انت ذاكر تبقى تائب كده على طول على طول ده انا مصلي العشاء بس ما بذكرش برضو انت مش تائب طب ذكرت بقيت ايه اوه, اوه, اوه. ده شغلانه مش هتفضل ما هو ده هناخدها في الاشارات ناخدها في الاشاره اللي جايه دلوقتي في قوله تعالى يسبحوا لله ما في السموات وما في الارض قالوا له حته اشاره حته اشاره يا تدوخ لما تسمعها تدوخ حاجه يعني عجيبه فتح فتح فتح فتح الفتح بتاعهم ده ده يا جماعه مجرد قراءه هذا الكلام الذي نقراه الان يحدث الولايه فما بالك بالعمل ده الكلام اللي احنا بنشتغل فيه ده يجيب لك مقام شوية في الولاية خليك ولي شويه تفتح الباب لنفسك فما بالك بايه بتحصيل الكلام اللهم ارزقنا تحصيل الكلام كان من دعائهم اللهم لا تجعل همنا من العلم حفظه ولكن اجعل همنا من العلم العمل به بيقولوا من رجع خوفا فهو تائب ومن رجع حياءا فهو منيب ومن رجع تعظيما فهو أواب من رجع إيه؟ خوفا من الله فهو تائب ومن رجع حياء فهو منيب ومن رجع تعظيما فهو إيه؟ أواب نعم العبد آه. والتوبة صفة الأولياء وهي صاحبة المقام الكبير قال تعالى من خشي الرحمن بالغيب وعملي وجاءه ما قالش بصلا ولا بصوم وجاء بقلب منيب بل وهي صفة الأنبياء كما قلنا نعم العبد الأنبياء طبعا أعلم الأولياء نعم عبد إنه إيه أواب طب ربنا أمرنا بالتوبة ليه إحنا لسه بنعرف التوبة والله أمرك بالتوبة ليطهرك من التدنيس ويلبسك أوصاف التقديس ها قوله ثاني والله أمرك بالتوبة ليطهرك من التدنيس ويلبس كواصف الايه التقديس اسمعوا للي جايه دي من جهل صفات العبوديه فهو اجهل بصفات الربوبيه هي دي من جهل من جهل ايه بصفات العبوديه فهو اجهل بصفات الربوبيه اذا كان مش عارف ايه اللي عليه مش عارف انه يتوب ويرجع لربنا ويقدي الحقوق انت جاهل بصفات العبودية تدعي بان صفات الربوبيه ما ينفعش يبقى من جاهل صفات العبودية فهو هجل ايه بصفات ال ايه الربوبيه كمل يا سيد التوب كلام الله هو مش الفقير الله وإياكم على باب الله سؤال سهل رضي الله عنه وارضاه عن الاستغفار الذي يكفر الذنوب قال قال حاجة عجيبة قال أول الاستغفار الاستجابة لأوامر الله أول الاستغفار استجابة لأوامر الله وهي أعمال الجوارح ثم أعمال القلوب ثم, ثم إقباله على مولاه ثم ترك الخلق دي ترتيبات كده هيبقى لنا فيها شغل ليه الاستجابة يعني أول ما توب أصلي ااعم يبقى انا كده ايه بتوب انما بتوب وما بصليش في الجامع يبقى لسه ايه لسه ما توبش بتوب وما اديتش الحقوق يبقى لسه ما يبقى اول التوبه ها الاستجابة لاوامر الله تبارك وتعالى طيب خدوا بالكم من اللي جاي قالوا التوبه هي الارض لكل بناء فمن لا ارض له لا بناء له يبقى انت هتبني ازاي مع ربنا وانت ما عندكش ارض ايه تبني عليها والأرض اللي تبني عليها هي أرض, اللي أرض التوبة قالوا بقى كمان في بيتها ومن لا توبة له لا حال له ولا مقال له ولا وصول له ما فيش مش تايب يبقى لا لك حال ولا مقام ولا مقال ولا وصول ولا لك أي حاجة خالص طالما أنت من الأساس مش تايب اللهم ارزقنا التوبة يا رب التوبة هي ما زال التوبة لسه بيعرفوها التوبة هي العلم بالذنب والعلم بالرب العلم بالإيه بالذنب والعلم بالإيه بالرب فالعلم بالذنب لقصد الانخلاع من والعلم بالرب لقصد الدخول عليه يبقى العلم بالذنب ليه؟ لقصد الإيه للانخلاع من والعلم بالرب لقصد الدخول عليه سؤال الجنايد عن التوبة التي نريدها ما التوبة التي نريدها انهي توبة قال اسمع الوصف ده جميل توبة تزيل الإصرار تزيل الإيه إصرار اللي بيصر على زنب ده ما تابش بيعاكس البنات ولسه بيعاكس البنات وتاب ورجع وتاب, وتاب ورجع وتاب ورجع يبقى ايه ما ف الجنيد بيقول ايه التوبه بقى التوبه تعمل اربع حاجة ان عملت يبقى انت ايه توب توبه تزيل الاصرار وخوف يزيل التسويف يعني ما تقولش لا ولا ايه ولا بعد النهارده ورجاء يبعث على العمل واهانه للنفس بقربها من الاجل وبعديها من الأمل. لو أنت عملت الأربع حاجات يبقى بنت عملت توبت، بعملت هه توبة تزيل الإصرار وخوف يزيل التسويف ورجاء يبعث على العمل. وين بعد كده ويهان للنفس بقربها من الأجل لا تل تبني ولا تعمري ولا تعمل ده أنت هتموت الوقت هتموت الوقت هتموت الوقت وأيه ويهانه ويهان للنفس تقربها من العمل وتبعدها من الـأيه وتبعده من الأمل دي اللي أيه دي التوبة دنتو توبك جديدة يا ما دايت توبة دي إحنا أول مرة نسمع عن التوبة فات الجنيد ورد فاتوا إيه ورد شغل في الأورا فقف مرة فاتوا إيه ورد فدخل عليه أصحابه فوجدوه مهموما فسألوه عن السبب فقال لهم السبب فقال لهم السبب قال لهم, قال لهم ايه فاتني ايه ورد. فقالوا لي تقضيه اقضيه خلاص افرض انت متعود تقرا جزء بعد الضهر اقضيه اقرا بعد العصر او سبح ربنا زي ما بتسبح وتصلي على النبي قال لهم ايه قال الوقت مجهول بغيره ما فات لا يستدرك ما فات لا يستدرك هنا لنا تعليه اكمل الهدي هدي النبي واحد يقول لي طبعا النبي فاته ركعتين الدور سنة فصلاهم بعض العص صح كده يعني هو احسن من النبي لا طبعا انما كلام النبي وحاله وفعله يحمل على ايه يحمل على جواز الصلاة بعد العصر لأداء القضاء يعني من باب التشريع وشغل, وشغل النبي هو شغل المقامات مش شغل نحنا حسنات وسيئات إنما هو شغل الحسنات والإيه والسيئات الورد اللي فاته عمل له مشكلة في الطاعة إنما النبي لو فاته ركعة السن عملت له مشكلة ما بتعملوش مشاكل فهو انتقال ايه من مقامات الى مقامات وما صلى بعد العصر لجوازه أن يفعل ذلك اما صاحبنا صاحبنا يحمل كلامه على انه حسن وإيه ها وسيئه وطاعه ومعصيه وغفله وذكر وذك انما النبي ما فيش الكلام ده ايه ليه طبعا حتى يكون الكلام مبينا وواضح واضح ولا مش واضح طيب آخر واحد في دي في المقام قال أبو سليمان الداراني لو لم يبكي العاقل فيما بقى من عمره إلا على فوت ما مضى من عمره لكفاه فكيف بمن يستقبل من عمره بمثل ما مضى من أجله يا لو لم يبكي ها العاقل ها فيما بقى من عمري إلا على ما فات من أجله يعني أنت سنك 40 لو عدت تعيط لحد ما تموت على ال40 اللي فاتوا دول ده كان يكفيك فما بالك وانت بتستقبل اللي جاي زي اللي, زي اللي فات دي التوبة تعجبنا التوبة دي ولا هي حكايتها دي ده لسه ده فتح كلام اللهم ارزقنا التوبة والاستغفار توبة يا اخي والاستغفار بيجيب لك المتعة يعني حتى المتعة اللي انت بتدور عليها في الحياة ممكن تجيبها بالاستغفار وانا استغفر ربكم ثم توبوا اليه يعمل ايه يمتعكم ولا ايه يمتعكم متاعن يعني يمتعكم متاعن حسنا يعني احس بمتعة العيال والزوجة والله وال... طب في ناس بتقعد عندها ملل كده واللي بكرة زي النهاردة وما فيش اي طعم للحياة ايه رأيك نل استغفار هو مش شعور سلبي ولا حاجة ده ممكن يجيب لك ايه, إيه؟ متعة الحياة ايه متعة الحياة نفسها ولذلك قالوا التوبة هي ليست رجوع الى الوراء وانما هي في الحقيقة تقدم الى الايه الى الامام طيب التوسلات وسائل وتوسلات تبقى لنا القليل ان شاء الله كده ماشيين كده ولا مش ماشيين ماشي ربنا يمشينا بقى هو ولا يمشينا احنا اتفقنا في موضوع الوسائل ان, انت ان احنا كل مرة هنشتغل في وسيلة توصلنا الربنا وقلنا هنبدأ بأسماء الله ونبدأ من المرة الجاية تعليقات بسيطه على اسم الله الملك اسم الله الليه الملك ولله الأسماء والحسنة ها؟ اعملوا ايه فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسماء الليلة بس تعليقين ثلاثة فقط على أسماء الله الحسنى والمرة الجاية نبدأ أول وسيلة وهي اسم الله الملك نتوسل به إلى الوصول إلى الله وإلى قضاء حوائجنا بإذن الله أسماء الله الحسنى في كلمتين أسماء الله موضوع موضع موضع تعلق ألسنة الذاكرين هو اللي بيذكر ده بيذكر إيه اسماء الله وموضع تطلع نفوس الموحدين وبها يرتق الطالبون إلى مدارك السالكين ابن القيم بيقول إن العلم بأسمائه وإحصائها أصل لسائر العلوم فمن أحصى أسمائه تعالى كان كمن أحصى العلوم كلها فإن جميع العلوم فرع من أسمائه ليه؟ لأن أسمائه أصل لجميع المعلومات لأن اسماءه ايه أصل اصل لجميع الإيه؟ المعلومات كل المعلومات اللي في الدنيا دي تحت اسماء الله إيه حسنى العليم الرزاق الفتاح كل ده داخل تحت ايه ها لما تلاقي عالم اكتشف حاجه في الكيمياء تحت ايه ها اسمه ايه العليم والايه تاني فتاح مين اللي فتح له هو ولا ربنا بس الرزاق. هتقول اسماء الله كل العلوم اللي في الدنيا داخله ايه لان كل المعلومات تحت إيه؟, تحت ايه تحت ايه تحت اسماء الله الحسن قالوا كمان معرفة الامر تعين على معرفة الأمر وتسهيل اتباعه اللهم ارزقنا ذلك يا رب ودي مشكلة المسلمين انهم بيتعاملوا مع الأمر قبل التعامل مع مين مع الامر ولو تعاملوا مع الامر لسهل عليهم الأمر كمان فايده من فوائد اسماء الله الحسنى مفاجاه الفهم العميق لأسماء الله الحسنى فهم عميق لفهم القرآن الكريم فاللي بيتعمق في فهم أسماء الله الحسنى بيتعمق في فهم القرآن الكريم معرفة أسماء الله أيضا من فوائدها التعظيم المنجي من عذاب الله اللهم ارزقنا ذلك قولوا امين سبب للتحرر من سيطرة العباد وقهرهم لأن اللي يعرف أن الرزاق الله يخاف من مين ولا يرجو مين قوله يرجو مين بس يبقى ولا مستني الفلوس آخر الشهر من حد ولا محتاد هو مستني من مين مستني من ربنا وكذا في كل أسماء الله وأيضا أسماء الله الحسنى باعث قوي على التوبة النصوح اللي يعرف أسماء الله يتوب ايه يتوب كويس مستحيل أن تعرف قدر الربح في معاملته ثم تعامل غيره وان تعرف قدر غضبه ثم تتعرض له ماشي كده اخر حاجه بقى في اسماء الله الحسنى اللي هي الوسيله دي فرق بين الاحصاء والتسجيل لما يكون عندك طلاب وطول ما عدد طلاب الفصل طول عشرة ده يتسمى ايه احصاء انما لما تعرف ده حلو ايه ومحتلو ايه وده بليد وده كويس وده بيروح البيت يعمل ايه وده ما بيروحش ده اسمه ايه تسجيل فرق بين التسجيل والإيه والإحصاء ولله الأسماء الحسنة فادعوه لا أنا غلط أحصاها هو ده اللي بقوله آه. الإحصاء غير التسجيل التسجيل إنك تسجل الإيه؟ الأسماء تعرف إن عدد الطلاب كام عشرة إنما الإحصاء أن تعرف الأمر حتى علم الإحصاء علم الإحصاء معناها تطلع لعمق الظاهرة في المدينة أو في البلد أو في القرية مش ده علم الإحصاء وبتعمل إحصاء كامل للأحوال وعدد السكان واللي بيعمل واللي ما بيعملش والكلام ده كله يبقى معنى من أحصاها من أحصاها يعني إيه عاش مع كل اسم عاش إيه مع كل اسم وتعلق بكل اسم وتخلق بكل اسم أدي معنى من أحصاها دخل الإيه دخل الجنة وليس مجرد انك تعد اسماء وتدعو بها عشان كده النبي قال في حديث من احصاها ولم يكن ايه من عدها او من سجله واضح هنبدأ من المرة الجاية اسم الله الملك يا باقي دي طار الموضوع طيب خلاص ايه بعد التصوير ولا كفاية ولا ايه نباقلنا لسه تلاتة نباقلنا عقبات وتحريرات وإشارات وحسن البصر، نكمل ولا كفاية؟ عشان بس الوجبة تبقى العشرة تلك عشرات كاملة. ماش خلاص حط كرت تاني كرت تاني ماشي ماش ماش. وبايم عنا ربع ساعة تتحملون ربع ساعة؟ تتحملون؟ طيب. اه مرتبطه بالأسبوع اللي بعده عشان ما ننقلش. طيب لايف يفتح العقوبات بقى. أول حاجة يوم ما احنا عارفين أول حاجة قولوا بس قاعدة اللي بيكتب مين قاعدة تانية حاجة حكمة تالت حاجة سلوك رابع حاجة موقف خمس حاجة مقام سادس حاجة وسائل اللي هي شغالين فيها سابع حاجة عقبات بقى حاجة تلت حاجة العقبات بقى العقبات كلمتين برضو بس النهاردة بس اللي عايز يوصل لربنا ده مستحيل يوصل كده بسهولة مستحيل يوصل ايه بسهولة اكيد فيه عقبات هتقابله فالعقبات دي من النفس ومن الشيطان ومن القلب ومن ومن ومن ومن الى اخره يجي له الكبر ويجي له العقب هنتعرف على العقبات والافات اللي بتأخر وصلنا لربنا تباعا في الايام الجاية لكن الليلة هنسمع السطرين دول بس مدخل للعقبات عشان تعرف الموضوع ماشي إزاي شوف يا سيد الشرف للإنسان اصحوا الكلام ده مهم الشرف للإنسان بمعرفة الله واستعداده لمعرفة الله وبهذا فاق جملة من أصناف الخلق فاق إيه ها؟ جملة من أصناف الخلق يعني أنت الأحسن ولا الحيوان ها انت ليه عشان انت بتتعرف على ربنا. وهذه المعرفة في الدنيا جماله وكماله وفخره وفي الآخرة عدته وذخره وفي الآخرة عدته وذخره استعداد الإنسان احنا بنجيب ليه الافات بتيجي استعداد الإنسان للمعرفة بقلبه لا بجارحة من جوارحه أنا هعرف ربنا بايه بايه بإيه بقلبي وليس بجارحة من جوارحي فالقلب اصحوا الكلام اللي جاي فالقلب هو العالم بالله والمتقرب إلى الله وهو العامل لله والساعي إلى الله وهو المكاشف بما عند الله وانما الجوارح اتباع وخدم وآلات ماشي كده فالقلب هو المقبول عند الله اذا سلم من غير الله وهو المحجوب عن الله إذا صار مستغرقا بغير الله وهو المخاطب وهو المطالب وهو المعاتب وهو المحاسب وهو المعاقب وهو المطيع في الحقيقة لله والجوارح يعين على الكلام والجوارح ما هي إلا نشر أنواره وهو في الحقيقة العاصي لله وما الجوارح ساعتها إلا مظلمة بالسار من القلب لها إذ كل إناء ينضح بما فيه وهو الذي إذا عرفه الإنسان اللي هو القلب وهو الذي إذا عرفه الإنسان عرف نفسه ومن عرف نفسه عرف مين عرف ربه وإذا جاهله قولوا جاهل نفسه ومن جاهل نفسه جاهل ربه اسمع للاخيره بقى دي نختم واكثر الخلق جاهلون بقلوبهم وانفسهم فمعرفة القلوب اصل الدين واساس طريق السالكين وصلت اهو القلب بقى ده النوراني ده اللي المفروض يوصل لربنا الشيطان عارف الحكاية دي وفاهمها كويس اكتر مني ومنه فيعمل ايه بقى يروح مدخل قزائف تطلع منه المعرفة والنور دي وبعد كده ما يوصلش الرب او احنا في العقبات هنزيل, هنزيل على قد ما نقدر ايه من العقبات كانوا له حتى كده في العقبات احفظها قالوا اخر ما يخرج من قلوب الصدقين حب الرئاسة يعني بيقولك اللي عايز يوصل لربنا ممكن ممكن يتوب ممكن يصلي ممكن يتواضع شويه ممكن يد الحقوق لكن عشان يطلع حب الرياسه من نفسه دي ايه اخر حاجه تطلع مش ايه مش اول حاجه تطلع ماشي تحريرات وتنويرات يلا ماشي في الاخر ان شاء الله التحريرات والتنويرات باذن الله بس عشان ما التصوير ايه وصحي بس برضو عشان عشان عشان نخلص على طول ولا نقول الاشاره والبشرة والحسن البصري كفاية كده? كفاية ما خلاص التسجيل خلاص طيب التحريرات والتنويرات لا هقول بقى انا مش شعب بقى ايه آه آه. نؤنتحمل ما احنا احنا نطلع نعمل ايه ها احنا لا يحسن من كده بس قول بقى انت هتقعد تقول طيب التحريرات والتنويرات هنا بقى في تحرير عقلي احنا اتفقنا ان التحرير قلبي و لكن هنعمل التحرير العقلي اللي هنشتغل فيه انا هو المفروض ده هيبقى حاجة كده يعني يعتبر جزء لوحديه علمي قوي ولكن الله المستعان ايه تعريف الاجتهاد قلنا قضية الاجتهاد انا خدها قلنا الله يوصل لربنا ده لازم يبقى معاه العقل والقلب من سلك ولم يفقه فقد إيه؟, ايه فقد ايه تزندق مش قلنا المره اللي فاتت من سلك ولم يفقه فقد تزندق ومن فقه ولم يسلك فقد تشدق ومن فقه وسلك فقد تحقق هو ده اللي فعلا بيوصل لرب عشان كده الواصل لله منتهي في الشريعة لازم يكون عارف أولة وآخرة أو وفي أو الفقه واصول الفقه وكل ده أساس جزء من وصوله إيه إلى الله تبارك وتعالى عشان كده قلنا التسعة كوم ودي الوحدية كوم لأن دي هتبقى الخاصة بالبند العلمي أو الخاصة بتحرير العقل وده عن طريق القواعد الاصوليه ناخد الليلة إذا تحملنا تعريف الاجتهاد إيه هو تعريف الاجتهاد اللهم ارزقنا الاجتهاد الاجتهاد في اللغه يا جماعه ماخوذ من كلمه جاهد والمصدر الجهد والجهد قال ايه ها الجهد والايه والجهد والجهد عشان في مفاجاه بذل الوسع والمجهود والطاقه بذل الوسع والمجهود والطاقه يقول لك فلان عمل جهده كله يعني عمل ايه عمل مجهوده كله ده التعريف بتاع اللغه لكلمه الايه لكلمة الاجتهاد ايه المفاجاه اللي عايز تقولها المفاجاه ليس كل من حمل حملا خفيفا يسمى ايه ها يسمى ايه جهد لانه ما تعبش ايه اه؟ هو انا اقول وانا شايل الكوبايه اجتهد ليه عشان شيله ايه شيله خفيف المفاجاه وليس كل من افتى فتوى يسمى مجتهد يسمى ايه مجتهد يعني فتاوى الفضائيات والكلام فيها محتاج اجتهاد والاجتهاد معناها بذل الوسع والمجهود في تحرير الكلام عشان اقول هه؟ اقول ايه انا اجتهد عشان اقول اجتهدت في مسألة يبقى لازم بذلت الوسع والمجهود يبقى لا قرية كتاب ولا اتنين ولا اطلاع على وجهه نظر واحدة او مذهب واحدة تديني مسمى لايه الاجتهاد تعرف الاجتهاد بالنسبة البطوع الشرع اللي اشتغلوا فيه الشفعي ومالك والناس دي كلها كان نظامهم كده. فما يجيش واحد يقول لي مسألة والله انا رأيي كزا عشان ايه رأيك كزا? عشان مذهبك هو ده? او تبنيك للموضوع هو ده? او كذا او كذا ما توضح هزعل. لو وضحت هزعل. هزعل? ولا وضح. هزعل. <تصفيق> المهم من الافانة. ساعة ما اجتهاد الخروج عن الحاكم وقال المظاهره المظاهرة ما تنفعش وجوازها وعدم جوازها والكلام هل يسمى ما قالوه اجتهاد مش اجتهاد ده كلام الشيوخ على علم والرأس ده كلام فوق دماغنا ده قالو فلان وعلان وتركان على العين والرأس لكن أنا بدار على أصول الفقه الشغل العلم هل ده يسمى اجتهاد الدين ادوات الاجتهاد ادوات الاجتهاد مش مجرد ان مذهبي هو ده وان ده يسمى خروج عن الحاج ده انا محتاج اشوف المذاهب المقابله في الكلام طب اللي اجازه الكلام ده قالوا المظاهره تنفع ايه الكلام بتاعهم يبقى محتاج ايه اقراه واطلع ايه عليه واناقشه واناقشهم واناقشون وكلموني ويكلموني ما اصلهم بتوع اللي قالوا المظاهره دي ما تنفعش بعد الثوره عملوا حزب على طول بعد الثوره هم اول ناس عملت ايه حزب يقول لك اصله ما كانتش واصله له المعلومه اهي بقى دي اللي انا عايزها كونوا ما وصلتلوش ما وصلتلوش ليه لنقص في ايه في الاجتهاد انما مش مجرد ان انت من زمن الزمن بتقول ما ينفعش مزاهرات وما ينفعش مروحه وما ينفعش مجيه وعشت وموت على كده لن طارت المزاب المقابلة ولا اردت الطيارات المقابلة ولا احط بالمسألة من كل جوانبها عشان تسمى نفسك اجتهاد وتبقى اجتهد وعليه فكثير من المسائل ان تكلم فيها اصحابها فلا تسميه اجتهد ولا يدخل في باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من اجتهد ها? فأصاب فله اجران ومن اجتهد واخطا فله ايه لان شرط الاجتهاد هو ايه بذل كل الوسع وكل الطاقه اقعد سنتين في المساله اقعد عشر سنين في المساله اقعد عشرين سنه في المساله وبعد كده اطلع وبعد ما اطلع اللي يكلمني يقول له انا قلت ليه وليه وليه وليه انما اللي انا فاهم مثلا في السياسة او مش واصلا لك كتب الشرعية يعني الوطنية اللي بيزموها تعالى يا عم اطلع لك أدلة في حب الوطن اللي قالوا عليها مين قالك ان حب الوطن في الولاء والبراء لا يا عم انا تعالى اقول لك كلام النبي لم قال ان اللهم حبب بلينا المدينة كما حببت الينا ايه مكة وكلامه في حب المدينة وان يجعل حبنا للمدينة اشد من حبنا لمكة الذين اخرجهم من ديارهم ونسبه الديار لأصحابه واللي واللي واللي معايا سرد كتير في حب الوطن وجوازه في الإسلام والاستدلال عليه و وا وا وا وا كتير كتير كتير وهكذا يبقى أنا مش عشان ما طلعتش على الكتب المقابله او ما شفتش المذاهب الثانيه اللي بتتكلم وانطق واسمي نفسي ايه مجتهد ده تعريف الايه الاجتهاد في اللغه في الايه في اللغه احنا ما في الاصطلاح يعني يا طيب الاصطلاح تعريفه بس وخلاص الاشاره بقى استفراغ الفقيه ده التعريف بتاعه هي بس بدون تعليق استفراغ الفقيه طاقته ووسعه في استخراج الاحكام وكمان في مشكله لما تكون عندك المساله ما يعني يعني واقعيه يعني ايه واقعيه يعني ملهاش نظائر شرعيه سابقه ده انت محتاج تجتهد اكتر وتتانه ايه ها أكتر اكتر في الكلام استفراغ الفقير طاقته ووسعه في استخراج الأحكام الشرعية من ادلتها فيما لا دليل قطعي فيه واستفراغ وسعه في ذلك وانزال ما توصل إليه من أحكام على الوقائع على وجه يلزم المكلف أن يعمل به أو لا يلزمه إيه بقى يلزمه ولا يلزمه إيه يلزمه ولا يلزمه؟ إيه, ايه يلزمه ولا يلزمه دي او انت تكتهد وفي الاخر كلامك يبقى الزام وغير الزم ازاي الكلام امال انت بتجتهد وتتعب نفسك ليه ما انت لو تعرف ما العلم هو بقى لو تعرف يعني ايه ملزم ويعني ايه غير ملزم تعرف ايه المراد بالكلمه دي في التعريف ايه المراد بالكلمه دي الشيء الملزم هو حكم القضاء والشيء غير ملزم هو حكم الفتوى في فرق بين الفتوى والايه والقضاء الفتوى ها غير ملزمه والقضاء ملزم يعني لو أنا كلام الشرع ده حكم به القاضي وولي الامر فهو ايه ملزم قضاء انما لو كان مجرد فتوى ليك تاخد بيها وليك انك ما تاخدش ايه بيها وده معنى كل كلام النبي ها ما نجتهد عشان كده قال اصاب وعشان كده قال ايه اخطا ليترك باب باب المد... المستقبل ان ياخذ ايه ها او لا ياخذ يبقى الالزام هو قضاء ها وغير الالزام هو ايه وفاته هو ده تعريف الايه الاكتهاد. احنا لا لسه قلنا ادواته ولا شروطه ولا ولا ولا الكلام ده كله عشان نشوف ان الموضوع كبير وليس ايه وليس سهل. الاكتهاد عندي تلات انواع. اكتهاد مسألة واكتهاد مذهب واكتهاد مطلق. في واحد ممكن ما يحطش بالمذهب الفقهي ويكتيد في مسألة. يكتيد يعني بازل كل الموجود في مسألة واحدة واشتغل فيها. احنا شكلنا نطلع البند ده من الدرس عشان البند ده لا يعني ما ملوش العلاقه القلبيه اللي احنا كنا ماشيين بيها طيب وال قولوا معايا ها واجتهاد مذهب وثالث حاجه اجتهاد ايه وثالث حاجه اجتهاد مطلق وكل واحدة ليها ايه ليها شروطها المبينه في كتب الاصول ماشي نرجع بقى للايه للترقيم اشاره بقى وبشرة وكلمة بسيطه عن الحسن البصري في دقيقتين نيجي للاشاره اللهم ارزقنا الاشاره والبشره قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الارض ايه الاشاره ايه الاشاره اللي خدوها تفسير الاشاري هو تفسير مقر شرعا زي, زي ما جاء عمر بن عباس وكان بيدخله وكان بعض الصحابه بيغيروا منه فلما نزل قوله تعالى اذا جاء نصر الله والفتح ورايت الناس يدخلون في دين الله في فجابهم قال لهم ايه رأيكم في الايه دي؟ فما حدش عرف منهم من المراد بيها فقال ابن عباس قال اراه اجل ها رسول الله هي الصورة تدل على اجل رسول الله هطلع لي كلمة واحدة من الصورة بتتكلم عن اجل النبي دا اسمه تفسير يا جماعة اشاري ده غير التفسير الباطني التفسير الباطني وتفسير الروافض والشيعة ده مرفوض شرعا اللي هو يقول لك القران له ظاهر وله ايه باطن والب... والظاهر غير مراد والباطن هو ايه المراد زي ما كانوا بيقولوا تعال الله عما يقولون في تفسير قولي تعالى يؤمنون بالجبت والطاغوت عارفين قالوا مين الجبت ومين الطاغوت قالوا الجبت والطاغوت ابو بكر وعمر لعنهم الله لعنا كبير يعني قالوا ان الجبت والطغوط واعتفها منه الاصنام والحواديد دي وما لقيل جبت والطغوط ابو بكر ومين وعمر ده كلام طبعا ده مش كلام خالص ده اسمه التفسير الباطني ده تفسير مرفوض اما التفسير الاشاري اللي هو ايه أن أن يعني انك تقرأ الاية وما تلقودش الاشارة دي لكن لما تشتغل ها؟ او ربنا يفتح لك بالتقوى والعلم والقراءة تجيلك لك الايه تجي لك الايه تجي لك الاشارة ده اسمه التفسير الايه الاشاري دا شرع ايه شرع مقبول ولا شيء فيه ومن ومنه هذه الآية قوله تعالى يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض إيه بل إشرف كذا قال إيه خليه يسبحه خليه يسبح ماش سبح لله ما في السماوات وما في الأرض أو يسبح لله تعصرت الجمعة يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك الكدوس العزيز الحكيم إيه بقى الإشارة نخلص إيه؟ لا, لا. إنتوا هتقولوا يوم ما إحنا بنقول في الدرس إيه من الأول إكتاد طب قولوا قولوا ها. خلص يساب أنا خلص بقول لنفسي خلص أنا. لا إنتوا بتفهموا إن شاء الله بس هو في ضغط في الوقت لو أنتم تديني براح كنت خلي اللي يقول يقول بس بقى اللي الضغط الوقت عشان الاخوه اللي يعني يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الإشارة فيها هو ربنا حدد وقت للتسبيح حدد زمن للتسبيح حدد شيء للتسبيح ما حددش فقالوا يبا قال العارفون تسبيح الذاكرين بحر له شاطئ وتسبيحنا بحر الله شاطئ له تاني تسبيح الذاكرين ها بحر الله هو ايه شاطر اخر يذكر ربنا الف مرة اخر يذكر ربنا الفين مرة خمسمائة الف مرة اولية ايه اخ بصلى على النبي كل يوم ميتين مرة زي معن ده, ده بحر له ايه شاط طب واحنا طب جيب تامنين بحر له شاط يا له عشان هو لما قال يسبح ما ايه ما ايه ما, ايه؟ ما عملش شاط ما عملش ايه شاطئ ففتح لي فانا عملت ايه ففتحت زي ما هو ايه فتح يسبح لله بدون قيد ولا زمان ولا مكان ولا مكان. حلوه اه فعل مضارع يبقى اسمه ايه اشاره الى, الى ان التسبيح ليس ايه ليس له عد ولا ايه ولا حصر ولا شيء وهكذا فهو بحر لا ايه لا شاطئ لا. البشاره ده مرزقنا البشاره تفانا البشرات هي بشرات اخرويه بش بشرة واحدة بس يعني هو ربنا قال في الاولياء دول اللي هيوصلوا اللي احنا شغالين معاهم قال اين الله ها ها لهم الايه فين قلنا هنركن لحياه الدنيا والكرامات بتاعتها وخلينا في الايه في بشريات الاخره بالكتاب والايه والسنة ونترك بعد ذلك يعني لما بعد ذلك البشرة في تفسير قوله تعالى فيها عينان نضاختان ايه بقى معنى نضاختان اسمع للجمال فوارتان بالماء والخير والبركة والنطخ غير الايه غير الايه النضح نضح بالماء غير نضخ نضخ غير ايه نضح نضح رش انما نضخ ضخ يعني يعني ربنا بيقول ان في في اسمها دي نافورتين في الجن النافورتين السلف فسروه انهم يطلعوا لاصحابهم ها ميه وخير وبركه وفواكه وهيطلع لهم كل حاجه لدرجه ان احد السلف قال هو مين ابن عباس وابن مسعود يقولان تنضح بالمسك والكافور والعنبر في دور اهل الجنه يعني تطلع منها مسك وعنبر يروح فين ها اه يعني في نضاخه كده في الاخره نافوره في الاخره تروح مطلع المسك والعمبر يوم المسك والعمبر يدخل كل اوضه وكل حجرة وكل سقف وكل زي ما تعمل انت ايه? هه؟ زي ما تعمل رش كده بالمسك تعمل بيه الايه? بس ده يبقى رش بالمسك والعمبر والكافور والفاكهة وال, وال وال وال وال مما رأت ولا ايه? ولا اذن سمعت ولا خطر على قلبي على قلب بشر اللهم ارزقنا ذلك ده دي ومن دونهما ده في على كده من كده على من كده ده اللي بعد كده دي بشرة يعني الناس قالوا الله ان يرزقنا البشرة حسن البصر حسن البصر بقى ترجمة عملية للكلام اللي بنشتغل فيه العشرة كده شكله ما يبقى اكتار ويبقى نتشاور في ان احنا نقسمهم نخليهم حتى خمسة وخمسة والتصوير وكده حسن البصر وبه نخطب اول بال ايه اللي هو اول ما نترجم له في الوصول الى الله تبارك وتعالى والمريد حسن البصر ده شغلانة شغلانة كبيرة جدا باختصار يا جماعة احنا قلنا لكم الوصول الى الله له مدارس متعددة تحت طريق واحد زي الشافعية والملكية يعني اختلاف تنوع وليس اختلاف ايه اختلاف تضال عشان واحد ايه شو تنوع إيه؟ ده الكتاب والسنه اه هو انا لما مولك لك البدرشين في مصر ها يبقى معناه البدرشين برا مصر ولا البدرشين ومصر حاجه واحده ها ما البدرشين ومصر فمذهب الشافعيه من الاسلام والمالكيه من الاسلام ها ها من الاسلام والسلف من الاسلام والخلف ها من من الاسلام والوصول الى الله برده نفس الطريقه له اختلاف والاختلاف ايه اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد فمنهم من نظر إلى نفسه وعلى راسهم الحسن البصري ده يعني ساعه ما أراد أن يصل إلى الله بصل نفسه وبصل الأخرة وبصل عيوبه وآفاته وفضل يبكي طول حياته واشتغل بالطريقة دي مخافة مخافة مخافة مخافة, مخافة, مخافة لحد ما وصل إلى الله وهنسمع منه حاجات يعني عجيبة في الخوف من الله تبارك وتعالى فيما بعد ومنهم من نظر إلى الحق اللي هي إيه قالوا عندنا إذا أظلم ليس لنا إلا إيه إضاءة الإيه الصراج. استغرق في معرفة الحق فلا بيبص العيوب ولا غيره ولا غيره وصل من خلال هذا الاستغرق إلى الله واكذ ففي مدارس متعددة إحنا مدرسة الحسن البصري دي شغلة يا جماعة ها بالنظر إلى الإيه بالنظر إلى النفس من هو الحسن البصري بقى النرد نقول مين هو الحسن البصري فقط فقط بس ونشأ فين وبس وكلمتين حلوين عنه من الناس وبعد كده من المرة الجاية هنعيش معاه في مقامات وصوله إلى الله كلامه ووعظه ومواقفه في التقوى والزهد والشجاعة إلى آخره وهي أمور تكتب بماء الذهب ده كتب وصيه لسيدنا عمر بن عبد العزيز لو درست في في, في العالم كله لكافة العالم كله تكتب بماء الذهب هيبقى نقول المره الجايه ان شاء الله حسن البصر هو ابو سعيد الحسن ابن ابي الحسن ابن يسار كان ابوه مولى لسيدنا مين زيد بن ثابت هو ايوه زيد بن ثابت الانصاري وكان يسار اللي هو مين ابو الحسن من سبي ايه حسان دخل المدينه وتزوج واعتق وتزوج اللي هو ابو الحسن يعني الحسن البصر ده ابن, ابن مولى يعني ابن عبد مثلا يعني له ناس ابو عالي ولا ايه اللي رفع نسبه ها, ها؟ ان اكرمكم طيب ادي عم من ايه الحسن البصر ابو يسار دخل المدينه من من هذه من, من السبي دول واعتق وتزوج وولد له الحسن لسنتين بقيت من خلافة سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وارضا أمه اسمها خيرة أو خيرة والاتنين صح والأفضل لغويا خيرة أفضل من ما مالها كانت مولى لأم سلمة زوج النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم فنشأ في هذا البيت ولما ولد حملوه لعمر ابن الخطاب فحنكه يعني عمل له ايه اه, اه. الطمر حنكة ودعا له فقال اللهم فقهوا في الدين وحبب اليه الناس اللهم ايه فقهوا في الدين وحبب اليه الناس وام سلمة دعت له بل وأرضعت ودي من كرامات أم سلمة أم دي حتى طلبت أم سلمة لما ولدت صاحبتنا دي اللي هي ها خيرة وهي بالجزء هتقضي مدة النفاس فاستدعت أم سلمة خيرة لأن تقضي مدة النفاس عندها قالت لها تعالي ها تعالي اقضي أيام النفاس عندي فقضت عند ايام النفاس فكانت أحيانا تخرج في بعض الأمور وكان الحسن يبكي فكانت تقرب أم سلم سدي منه فأنزل الله اللبن منها فارضعت وببركة هذا اللبن الذي نزل فيه صار كلام يشبه كلام النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ودعت له أم سلم بهذا الدعاء اللهم اجعله مقتدى الأخلاق اللهم اجعله ايه مقتدى لايه مقتدى الاخلاق رضي الله عنه وارضاه طيب وبرضو كان نشا مع سائر بيوت ازواج النبي صلى الله عليه واله وسلم كان حليف الهم والحزن زي ما بنقول لحضراتكم تربى من الصحابه وشفع عثمان بن عفان وشاف مجموعه من الصحابه زي المغيره بن شعبه وغيرهم وغيرهم الكلام ده كله واخذ منه التابعون خد بالك من اللي جاي بقى خد بالك من الايه من اللي جاي كان ذا فقه ودين وعلم لدرجه ان كل واحد عايزه في علم يصاحبه من اجل هذا العلم فاهل القران يصاحبونه وللايه ها للقران وأهل الحديث يصاحبونه لعلم الحديث واللي عايز يتعلم إخلاص يصاحب برضو الحسن ولي ولي ولي. فكان كله أصحاب علم يصاحبون الحسن للعلم الذي يريدونه منهم يعني كان موسوعة تمشي على الأرض رضي الله عنه وأرضاه في حتة بقى جاية مهم عشان نخلص صلى على النبي كان بيصوم الاثنين والخميس والأيام البيض والاشهر الحرم كامله رضي الله عنه وارضاه قالوا عنه هو طبعا اقول لكم على حاجات قالوا قال عنه في وعظه ان وعظ على صوته وجرى دمعه وبدا اخلاصه فيظهر على الناس الاثر فيه يسبق فعله قوله كما يسبق ضوء الفجر وهج الشمس ماشي؟ كان بيقعد مع أصحابه أعد في البيت تسمى بفقه الباطن اللي هو أساس الشغلنا اللي احنا في دي فقه اللي إيه فقه الباطن شتغل معهم في أفات النفس واللي واللي ولي, ولي فكان إذا دخل أحدهم من الخارج يريد أن يسألوا في مسألة أخرى يعني يسألوا في فقه أو يسألوا في كذا أو يسألوا في كذا يقول له ايه هذا مجلسه في إيه ها في المسجد إنما احنا عدين دلوقتي نعمل ايه ها نشتغل في في فقه الباطن يعني معنى كلامه طيب نخلص نخلص قالوا عنه قال وعمل حاجه وبها نخت ويبقى نسرد بقى بعد كده معلش اخر, آخر حاجتين قال عن النفس لو حلف رجل بأن الحسن يعمل أعمال من لا يؤمن بيوم الحساب ما حنث في يمينه ومحتاج أن يكفر عن يمينه يعني لو واحد قال عن الحسن ها ها الحسن ده بيعمل أعمال ها ما لا يؤمنه بايه بيوم الحساب يعني الحسن ده بيعمل اعمال واحد ما بيؤمنش بالاخره خالص اصلا قال لو واحد حلف بالله كده وقال كده ما حنث في يمينه ومحتاج أن يكفر أيه عن يمين مرة المطر يعني أجدبت البلد اللي هو فيه أو ما فيش طلقوا للصحراء يصلوا صلاة الاستسقاء وعايزين يطلعوا على المنبر قالوا له ادعوا ادعوا ربنا وإحنا وراك وإن شاء الله ربنا يطلعنا من اللي احنا فيه فقال لهم ايه قالوا عايزين ربنا يطلعنا من اللي احنا فيه قالوا له اه التقط طلعوني من وسطيكم تطلعوني ايه ها من وسطي مشوني انا خالص لو انتم فعلا عايزين ربنا ايه ها عايزين ربنا ايه يا هذا ده احنا لما نعرف المره الجايه عمل ايه ازاي يقول الكلام ده هو بيعمل الاعمال عمل كل وذكر صاحب كرامات الاولياء انه سجد على الصط... على السطح مره فبكى واشتد بكاء فنزلت الدموع من الميزاب فنزلت الدموع من الميزاب فأصابت الرجل فسأل عن الدموع عن المياه دي فقال لهم هذه المياه طاهرة ولا نجسة المياه دي مياه دموع فقال ماذا قال, إيه؟ قال هذه دموع عين العاصي فاغسل نفسك فهي ليست طاهرة لانها دموع دموع العاص ودموع المذنب ده كلام ده رضي الله عنه وارضاه اخر اه العوام بن حوشب قال عنه ما اشبه الحسن الا بنبي ما اشبه الحسن الا بنبي مش ليله وصفه لأنه هو ايه زي الايه زي النبي وقال فيه الربيع بن انس اختلفت عليه عشر سنين يعني تعلمت على قديه عشر سنين ما سمعت منه كلمة قالها اليوم ككلمة قالها بالأمس يعني قعدت أخذ على قديه عشر سنين اللي أسمعه النهاردة ما اسمعوش بكرة ولا أسمعه إيه إمبارح لمدة ها عشر سنين بالوضع ده وقالي بقى كمان آه بقى هي بقى حته واحدة بس وايضا قابل رجلا من دلال في الكلمه دي الربيع مطر الوراق اه قال مطر الوراق في رضي الله عنه وارضاه اللهم احشننا في زمره اولياء يا رب مطر الوراق الكلمه خطيره فيه قال ان الحسن رجل جاء من الاخره ان الحسن ها رجل إيه جاء من الاخره عاينها فهو يخبر خبر من عايين يخبر خبر ايه من عايين ولذلك تلاقي اما يتكلم عن القبر ويتكلم عن الموت كلام يبكي يبكي لابعد حد لا حد مؤمن ممكن الفقيه بقى كلام اللي احنا شغالين فيه بقى في المحاضرات دي المقامات دي هو بقى ده تعريف الفقيه عشان اللي اشتغلت العمره في علم الحديث والتجويد والقراءات ولا يسلك هذا الباب ها ما تفقه قبل واحد خدوا بالكم من دي باقي معايا واحدة بس بعد دي اسمه بقى القصير القصير قال ولا القصير هضبط التشكيل وابقول عليه يقول سألت الحسن عن شيء فقلت ان الفقهاء يقولون كذا وكذا يعني سالته عن سؤال فجاوبني باجابه فلما جاوبني باجابه قلت له لا ده الفقهاء بيقولوا ايه ها بيقولوا كذا وكذا شوف بقى الكلام اللي جاي يقوله هو بياكد كل الشغل اللي احنا شغالين فيه فبيقوله بقى فقال وهل رايت فقيها بعينك انت شفت فقيه قال له ايوه امال الناس دي إيه؟ دول فقهاء قال له إبا قال له إنما الفقيه الزاهد في الدنيا البصير بدينه المداوم على عبادة ربه هو ده الإيه هو ده الفقيه آخر حاجة وده با إن شاء الله نخدو بقى عن شبه موعظه ورقائقه عشان يوصلنا ربنا سبحانه وتعالى لما ارزقنا الوصول إليك لما مات رضي الله عنه وارضاه وبها نختم راه احد الصالحين راى ان السماء قد فتحت كل كل ابواب السماء فتحت فقيل هذا الحسن وصل لربه وهو راض عنه هذا الحسن أه وصل لربه وهو راض عن يبراه احدهم في المنام راى ان السماء قد فتحت فقال فقيل فتحت ليه قال هذا الحسن وصل الى ربي وهو ايه وهو راض عن شدد عليه في موته فابتسم شدد عليه في موته إيه؟ فابتسم فقيل لما ابتسم قال لأن ملك الموت قال تبقى له ذنب واحد فشددوا عليه تبقى له ذنب واحد فشددوا عليه يعني كل اذنبه تكفرت بقيله ايه ذنب نعمل فيه شده عليه فابتسم لأنه خلص ايه اللي عنده بس بيسأل وأي ذنب هذا وأي ذنب هذا وأي ذنب إيه هذا كان بيقول يا ترى إيه بقى الذنب اللي ده والكلام ده كله اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا لحبك واجعل حبك أحب إلينا من الماء البارد على الضمأ يا واسع الفضل اغفر لنا يا واسع الفضل اغفر لنا سامحنا فيما جنينا أنزل السكينة علينا ثبتنا إلا قينا في الأرض تحت جنبنا اغسلنا بالماء والثلج والبرد نقنا من خطايانا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس باعد بيننا وبين معاصينا كما بعدت بين المشرق والمغرب نسألك خير المسألة وخير العلم وخير العمل وخير الدعاء وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات وثق الموازيننا وبيض وجوهنا ونور كبورنا واشرح صدورنا واقضي ديوننا وبلغنا مما يرضيك آمالنا رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العز الأكرم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يكون الحساب ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد والي وصحبه أجمعين